م و ق ع ن و ر ا ل د ع و ة يقدم إ ن ا ل ح م د ل ل ه ن ح م د ه و ن س ت ع ي ي ه و ن س ت غ ف ر ه ونعوذ ب الله من ن ن شرور أ ف س ا ومن س ي ئ اله ت أ ع م ا ن من ا ي د ه ا ل ل ه ف ل ا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ا ه ا د ي له و أ أن ش ه د ل ا إله إ ل ا ا ل ل ه وحده ل ا شريك له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 ف إ ن من أ ج ل النعم أ ن يكون العبد قد خرج من رمضان مغفورا له معفو ا عنه ف إ ذ ا كان ذلك كذلك فهذا ما تقر به العين وتطمئن إ ل ي ه النفس وهذا هو العطاء الجزل و أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد خرج من رمضان غير مغفور له ولا معفو عنه فهذا هو الخسران المبين والله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام في رمضان ف إ ذ ا ننقضي رمضان ف إ ن ه ينبغي علينا أ ن ن أ خ ذ بما تعودنا من ا ل إ م س ا ك عن الطعام والشراب و ا ل ش ه و ة فيما أ ح ل الله تبارك وتعالى لنا لنكون بعد ذلك أ ب ع د ما نكون عن مواقعه ما حرم الله علينا ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد كفى عما أ ح ل الله تبارك وتعالى له في رمضان ف إ ن ه ينبغي أ ن يكون أ ب ع د الناس عن مواقعه الحرام في رمضان وفي غير رمضان هو الدرس الجليل الذي دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى من ح ك م ة الصيام وهو التقوى يجب علينا أ ن نراعيه و أ ن يظل ساريا في أ ع م ا ل ن ا و أ ق و ا ل ن ا و أ ح و ا ل ن ا وتقلبات عيشنا في سائر العام كما حصلناه إ ن حصلناه في رمضان ويكون ذلك بفعل ا ل م أ م و ر وترك المحظور فهذه هي التقوى فالتقوى ا ل أ خ ذ ب أ و ا م ر الله والبعد عن مناهيه فمن فعل ذلك كان متقيا لله حقا ممتتلا ل ل أ م ر صدقا و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد وعى هذا الدرس وحصله بثمراته ونتائجه ف إ ن ب غ ي أ ن يكون ذلك فاعلا في أ ح و ا ل ه واعتقاده واعماله سائر العام و إ ل ا ف إ ن ه لم يستفد من الصيام شيئا يذكر إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد تعلم أ ن يظل ممسكا عن الطعام والشراب و ا ل ش ه و ة وعما حرم الله تبارك وتعالى مما هو محرم على ا ل أ ب ص ا ر محرم على ا ل آ ذ ا ن محرم على ا ل أ ب ش ا ر محرم على الجوارح محرم على أ ن يكون ذلك هاجس نفس أ و خاطر فكر إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد أ ف ل ح في إ م س ا ك ه عن ذلك جميعه شهرا متواصلا ف إ ن ه لا شك يكون مستطيعا ومطيقا ل ل إ ت ي ا ن ببعض ذلك في سائر العام ف إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قواه الله تبارك وتعالى و أ م د ه ب إ ق د ا ر ه على الصيام ب ا ل إ م س ا ك عن المفطرات شهرا كاملا ف إ ن ه بلا شك يكون مطيقا وعلى ذلك قادرا وهو أ ن يكون آ ت ي ا بنوافل الصيام كما دل عليها النبي الهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و وتنقطع ا ل أ ع ذ ا ب هاهنا لان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ق د ر ه الله تبارك وتعالى على الصيام شهرا كاملا متواصلا فلا شك أ ن ه يستطيع أ ن يصوم بفضل الله تعالى الاثنين والخميس و أ ن يصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر وهي أ ي ا م البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويستطيع بفضل ربه تبارك وتعالى أ ن يصوم يوم عاشوراء و أ ن يضم إ ل ي ه يوما قبله ويوما بعده و أ ن يصوم يوم ع ر ف ة و أ ن يصوم ت س ع ة أ ي ا م من شهر ذي ا ل ح د ة في أ و ل ه وقبل العيد ويختمها بصوم يوم ع ر ف ة ويستطيع أ ن يصوم س ت ة أ ي ا م من شوال بعقب ا ل إ ت ي ا ن ب ف ر ي ض ة الصيام صيام رمضان لا شك أ ن ا ل أ ع ذ ا ر م ن ق ط ع ة مع أ ن هذا من قبيل ا ل ن ف س ولكن كما قال فربنا تبارك وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه كما عند البخاري في الصحيح من ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد أ ت ى بما فرض الله تبارك وتعالى عليه وافترض ف إ ن ه بلا شك يكون دليلا ً وبرهانا ً على أ ن ه يستطيع أ ن ي أ ت ي بعد ذلك بما سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ج ر العظيم لمن تمسك بهذه الفرائض وتلك النوافل إ ن م ا هو بعض ما أ ع د لنا ربنا تبارك وتعالى ف إ ن رضوان الله تبارك وتعالى على العبد و إ ن إ د خ ا ل العبد ا ل ج ن ة فيه من النعيم ما لا يوصف ففي ا ل ج ن ة نعيم لا ينفد وفيها ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالذي ورد إ ل ي ن ا في الكتاب و ا ل س ن ة في إ ج م ا ل ه وتفصيله إ ن م ا جعله الله رب العالمين ع ل ا م ة على ما وراءه ولا يمكن أ ن يوصف ذلك ولا يمكن أ ن يحد وهو عطاء ربنا الكريم الرحمن فعلى المرء أ ن ي ت أ م ل في موعود الله تبارك وتعالى بالتزام الطاعات والثواب على ذلك بعظيم الخيرات الواصلات الى العبد إ ذ ا ت ق ى رب ا ل أ ر ض والسماوات فجعل بينه وبين عذاب الله رب العالمين و ق ا ي ا ت ا ن و ج ن و ا ت أ م ل في الثواب كما ي ت أ م ل في العقاب و ي ن ظ ر في الوعد كما ي ن ظ ر في الوعد من أ ج ل أ ن ي ك ف عن ا ل م ا ص ي ة و أ ن ي س ا ر ع إ ل ى ا ل طه ا ويعلم أ ن الهدف ا ل أ ك ب ر أ ن يسعى إ ل ى رضوان الله رب العالمين بفعل الطاعات واجتناب السيئات والبعد عن المحرمات ف ر س و ل صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ترغيبا يدلنا كما روى ذلك مسلم في صحيحه ان من صام رمضان و أ ت ب ع ه بست من شوال فهو كصيام الدهر وقال صلى الله عليه وعلي آله وسلم ع ل آله ى و من صام رمضان و أ ت ب ع ه ستا من شوال ف ك أ ن م ا صام الدهر وفي ر و ا ي ة عند مسلم ثم أ ت ب ع ه ستا من شوال ف ك أ ن م ا صام الدهر والدهر العام وقد فسره نبينا صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم كما في حديث ثوبان رضي الله عنه فشهر ب ع ش ر ة أ ش ه ر و س ت ة أ ي ا م بشهرين فهذا تمام العام فمن صام رمضان صام شهرا كاملا فشهر ب ع ش ر ة أ ش ه ر ثوابا من الله رب العالمين وعطاءه والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا ومن صام متبعا ذلك الصيام ا ل ف ر د س ت ة من شوال ف إ ن ه يكون ك أ ن م ا صام شهرين فالحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا ف ك أ ن م ا صام ستين يوما بشهرين يضم ذلك إ ل ى ع ش ر ة أ ش ه ر ف ك أ ن م ا صام الدهر كله ك أ ن م ا صام العام جميعا والتمرين الذي تمرن عليه ا ل إ ن س ا ن بفرض الصيام ينبغي أ ن يكون نافعا وينبغي أ ن يكون دافعا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن اعتاد شهرا كاملا أ ن يكف عما أ ح ل الله من الطعام والشراب و ا ل ش ه و ة وذلك على طرف البنان ولكنه يحجب نفسه عن ذلك تقوى لله رب العالمين و ط ا ع ة إ ذ لا رقيب عليه إ ل ا الله رب العالمين ولا ناظر إ ل ي ه سواه ومع ذلك ف إ ن ه في ا ل ج ل و ة كما هو في ا ل خ ل و ة بعيد عن مواقعه ما يصير به مفطرا حسا وما ذلك إ ل ا ر ق ا ب ة لربه و ر ع ا ي ة لجنابه سبحانه وتعالى ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد تدرب على فطم النفس في شهر الصيام فينبغي أ ن يكون ذلك عاملا وفاعلا في سائر العام فيكف يده عن الحرام وهذا أ م ر كلف هو به و ي ك ت ه د في أ ن يصوم لله تبارك وتعالى صياما هو محتسب فيه لله تبارك وتعالى ومؤمن ت ع ا ل ى و بالذي فرضه عليه والذي بلغه إ ل ي ه ي ع ن ي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان قد صام شهر رمضان إ ي م ايمانا ن ا واحتسابا وقام ل ا ل ي ر ض إ ي م ن ا و ا ح ت س ا ب ا وقام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا و ا ح ت س ا ب ا فقد وقع تدريب عملي متين على أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن ي أ ت ي ما ي أ ت ي به بعد إ ي م ا ن ا واحتسابا في الصيام وفي القيام وفي ا ل ص ل ا ة وفي ا ل ز ك ا ة وفي الحج وفي ا ل ع م ر ة وفي الكلام وفي الصمت وفي ا ل ح ر ك ة وفي السكوت وفي سائر أ ح و ا ل ه دنيا و ا خ ر ة مما هو بسبيل ا ل آ خ ر ة ومما هو بسبيل تحصيل العيش فيجتهد في أ ن تكون ا ل أ م و ر كلها إ ي م ا ن ا واحتسابا وقد تدرب على ذلك شهرا كاملا في قيامه وفي صيامه على ا ل س و ا ء و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد وفق في شهر الصيام في كف لسانه عن الخنا وعن منطق السوء وفي كف جوارحه عن ما لدينه يسوء إ ذ ا كان قد استطاع أ ن يفعل ذلك و أ ف ل ح في الاتيان به على وجهه فليعلم أ ن إ م س ا ك اللسان عن قبيح الكلام بل عما هو لغو لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب مما ينبغي أ ن يكون شائعا وذائعا سائر العام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خط لنا في الصيام خطا وجب علينا أ ل ا نتجاوزه ف إ ن ه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في أ ن يضع طعامه وشرابه ففطم اللسان عن قول الزور وعن الجهل ب ا ل ا ع ت ذ ا ء ب ا ل م س ب ة والمنطق على خلق الله وكف اللسان عن الكذب و ا ل ن م ي م ة وعن سائر آ ف ا ت ه واستطاع ا ل إ ن س ا ن أ ن يكبح جماحه و أ ن يمسك بزمامه شهرا كاملا في أ ي ا م ه ولياليه و أ ص ب ا ح ه و أ م س ا ئ ه فلا شك أ ن ه يكون بعد ذلك آ ت ي ا بذلك في سائر أ ح و ا ل ه و أ ع م ا ل ه وفي مقاله و ف ع ا ل ه و أ ن يكون مستقيما على الصراط المستقيم قائما بحق الله رب العالمين متبعا ل س ن ة سيد المرسلين كل هذا يخرج به المرء بعد التدريب العملي الفعلي على الفضائل فلا يتدنى بعد إ ل ى حضيض الرذائل وقد أ خ ر ج ه الله رب العالمين بتوفيقه من ذل ا ل م ع ص ي ة إ ل ى عز الطاعه فلا يتدنى وكذا أ ص ح ا ب المروءه يفعلون ف إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يقبل أ ن ينتقل من حال صلاح إ ل ى حال فساد وعقله معه ولا يقبل أ ن ينتقل من حال نور إ ل ى حال ظلام وقلبه معه و إ ن م ا إ ذ ا كان مسددا ف إ ن ه يلزم القصد ولا يحيذ عن الصراط وقد علمه ربه تبارك وتعالى بما شرع له ا ل ح ك م ة ا ل س ا م ي ة لعلكم تتقون فيظل العبد على ما كان عليه بعهده مع ربه في شهر الصيام فاعلا بذلك وعاملا به طول العام ل أ ن الله رب العالمين هو رب رمضان ورب سائر ا ل أ ز م ا ت والله رب العالمين هو الذي فرض علينا الصيام وفرض علينا ما فرض من فرائضه سائر العام فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون عابدا لربه تبارك وتعالى مؤمنا محتسبا, محتسباً ما ح ت س ب ما ي أ ت ي به من الطاعات والقربات يتزلف بها لدى رب ا ل أ ر ض والسماوات اذا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع أ ن يكبح جماح لسانه و أ ن يكف بصره عن الحرام و أ ن لا يمد سمعه إ ل ى ما حرم الله و أ ن يقبض يده عن الحرام غصبا وتلقيا فلا يغتصب أ م و ا ل الناس ولا يعتدي على ممتلكاتهم ولا يمد يده لحرام إ ذ ا كان قد استطاع أ ن يكون منضبطا هذا ل ا ن ض ب ا ط شهرا كاملا فقد قامت عليه ا ل ح ج ة ف إ ن ه يستطيع بعد أ ن يكون على ذلك الذي كان عليه في سائر أ ح و ا ل ه واعماله وسائر أ ز م ا ن ه فيما يستقبله من عام إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع أ ن يهذب نفسه شهرا كاملا ب أ ن يكفها عن شهواتها و أ ن يحجزها عن نزواتها و أ ن يقف بها عند حدود ربها إ ذ ا كان قد استطاع الا يتجاوز وفعل ذلك شهرا كاملا فكان وقافا عند حدود الله رب العالمين فقد قامت عليه ا ل ح ج ة أ ن ه يستطيع أ ن يفعل ذلك سائر العام إ ذ ا كان قد استطاع أ ن يكون حسن الخلق شهرا كاملا في أ ي ا م ه ولياليه و أ ص ب ا ح ه و أ م س ا ئ ه فلا شك أ ن ه يعتاد ذلك في سائر أ و ق ا ت ه و أ ز م ا ن ه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول ما شيء اثقل في, في الميزان من خلق حسن ويقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى واعلم أ ن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين و ع ل م أ ن الدين كله خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم الاخلاق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و هو أ ح س ن الخلق خلقا كما هو أ ح س ن ه م خلقا صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم فعلى المرء أ ن يكون محصلا لهذا الشرف المنيع الذي لا يتحصل عليه إ ل ا ا ل أ ف ذ ا ذ من الرجال ل أ ن ه م يكونون أ ق ر ب الناس مجالسا ً من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن أ ق ر ب الناس مجلسا ً من النبي صلى الله عليه وسلم وادناهم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أ ح ا س ن ه م أ خ ل ا ق ا الموطؤون أ ك ن ا ف ا الذين يالفون ويؤلفون و إ ن أ ب ع د الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم ع ل آله ى و يوم ا ل ق ي ا م ة أ س و أ ه م خلقا المتفيهقون الثرثارون فهؤلاء هم أ ب ع د الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ م ت ه ف أ ب ت ه د المرء في تحصيل حسن الخلق وهو ا ل ص و ر ة للباطن كما أ ن الخلق هو ا ل ص و ر ة للظاهر فالخلق للظاهر والخلق للباطن وهذا وهذا مما ينبغي أ ن يكون العمل فيه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يتزين للخلق بتحسين ظاهره و م ر ا ع ا ة خلقه ف إ ن واجبا عليه أ ن يجتهد في تحسين خلقه وفي تحسين حال قلبه إ ذ القلب موضع نظر الحق إ ل ي ك و أ م ا وجهك وحالك ظاهرا فهو موضع نظر الخلق إ ل ي ك ف إ ن من ا ل م ج ا ن ة حينئذ أ ن يجتهد ا ل إ ن س ا ن في تحسين وتجميل وتزيين موضع نظر الخلق إ ل ي ه ولا يلتفت إ ل ى تحسين وتزيين موضع نظر الحق إ ل ي ه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع ان يخرج من شهر رمضان مهذب الخلق عف اللسان ف إ ن ذلك ينبغي أ ن يكون في سائر العام وعلى العبد أ ن يجتهد في أ ن يترقى لا في أ ن يتدنى ف إ ن ذلك معيب معيب ل أ ص ح ا ب الهمم ومعيب ل أ ص ح ا ب ا ل م ر و ا ت فكيف إ ذ ا كانوا من أ ت ب ا ع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إ ذ ا كانوا من المتمسكين ب س ن ة الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ن ذلك لمعيب حقا ومعيب جدا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع أ ن يخرج من شح نفسه في رمضان و أ ن ي ت أ س ى بنبيه صلى الله عليه وسلم بما كان ي أ ت ي به من جود غير موصوف و إ ن م ا هو جود كالريح ا ل م ر س ل ة صلى الله عليه وعلي آله وسلم ع ل آله ى و وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج و د الناس وكان أ ع ظ م ه م بذلا صلى الله عليه وعلي آله وسلم ع ل آله ى و وقد أ ع ط ى غنما في شعب بين جبليه أ ع ط ا ه ا كلها رجلا فعاد يقول لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر من عند رجل لا يمكن إ ل ا أ ن يكون نبيا مرسلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أ ج و د الخلق وكان صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ج و د ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه ا ل ق ر آ ن فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و اجود بالخير من الريح المرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و اذا كان الانسان قد استطاع ان يكسر الحاجز الذي يكون بين عطائه وبذله وشح نفسه متخطيا ذلك او كاسرا اياه اذا كان الانسان قد استطاع ان يخرج من قبضه البخل إ ل ى س ع ة الجود والعطاء والبذل إ ذ ا كان المرء قد استطاع ان يفعل ذلك في رمضان فهو تدريب عملي ينبغي أ ن يكون منتجا ومثمرا طول العام و أ ن يعلم أ ن ما أ خ ر ج ه لله خالصا هو ما استبقاه كما وسلم سأل الرسول صلى الله عليه ث أحب احب إليه إليه ماله قالوا يا رسول الله ما منا الا ماله أحب إليه من مال يا وارثه من ما منا من فقال النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم ع ل آله ى و ف إ ن مالك ما أ ن ف ق ت و إ ن مال وارثك ما أ ل ق ي ت والنبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم ع ل آله ى و يدلهم بالدليل العقلي الذي استخرجه من أ ل س ن ت ه م ن ا ط ق ة به أ ي ك م مال وارثه أ ح ب إ ل ي ه من ماله ما منا من أ ح د إ ل ا وماله أ ح ب إ ل ي ه من مال وارثه حسن فالمال الذي ت ب خ ي ه هو مال وارثك عانيت ما عانيت في جمعه وقد تقحم كثير من الناس أ س و ا ر الحرام ولجج الباطل من أ ج ل استحلاب الدرهم والدينار من أ ج ل الجمع مع المنع ثم أ ب ق ى ذلك وبالا عليه و م ت ع ة لمن خلفه ولما كان حراما أ و كانت فيه ش ب ه ة غ ا ل ب ة ف إ ن ه لا يمكن أ ن يبارك فيه سينفق في الملذات وفي الشهوات سيضعثر عند أ ق د ا م الغانيات سيصير للمخدرات لن يبقى منه شيء يصلح بحال ل أ ن ما بني على باطل فهو باطل وما كان من حرام فمصيره إ ل ى الزوال والعدم ولا بقاء له لا دنيا ولا آ خ ر ة فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخرج منهم ا ل ح ك م ة ن ا ط ق ة به السنتهم أ ي ك م مال وارثه احب إ ل ي ه من ماله قالوا ما منا أ ح د إ ل ا وماله أ ح ب إ ل ي ه من مال وارثه حسن فمالك ما أ ن ف ق ما أ خ ر ج ت في سبيل الله رب العالمين و ت ص د ق بعد ا ل ك ف ا ي ة لمن تعود وهذا أ م ر لا يحتاج إ ل ى الخوض فيه ولكن يجتهد في البذل وفي العطاء وفي الجود كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع أ ن يتدرب شهرا كاملا على أ ن يكون بذولا لا منوعا وعلى أ ن يكون جوادا لا شحيحا وعلى أ ن يكون منفقا لما أ ن ع م الله رب العالمين عليه به واضعا اياه في محله من غير طغيان ولا مجاوزه حد إ ذ ا كان قد استطاع أ ن يفعل ذلك في شهر كامل ف إ ن ه لا ي ؤ د ه ولا ي ف ض ع ه أ ن يفعل ذلك في سائر العام وقد تربى على الجود في محضن رمضان شهرا كاملا فخرج من معمل هذا الشهر صحيحا مستقيما على الجاده اذا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع ان يقف في الصلوات الخمس وفي القيام وراء ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة في المسجد يشهد الجماعات إ ذ ا كان قد استطاع ان ي أ ت ي بذلك من غير كلال ولا ملال ولا شكوى من تطويل ولا إ ع ن ا ت إ ذ ا كان قد استطاع أ ن يفعل ذلك شهرا كاملا فقد قامت عليه ا ل ح د ة في الا يكون ل ل ص ل ا ة ناقرا وللفرائض م ض ي ع ة و إ ن م ا ينبغي عليه أ ن يكون آ خ ذ ا بما كان عليه و ذ ل م ر ؤ ة لا يتدنى و إ ن م ا يترقى ولا يتسفل و إ ن م ا يتسامى فعلى العبد أ ن يكون حريصا على ما كان عليه و أ ن يعلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا في رمضان قيامه ورغب فيه صلى الله عليه وسلم إ ن م ا كان ذلك على سبيل ا ل إ ش ا ر ة لما هو في طول العام من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن الزمان الشريف تتضاعف فيه الحسنات بفعل الطاعات إ ي م ا ن ا واحتسابا فدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجمعت ا ل أ م ة عليه في مساجد الرحمن جل وعلا لتاتي به على الوجه من غير م ا إ خلال ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة وراء أ ئ م ة يراعون ا ل س ن ة رعايتها ويعطون لله رب العالمين في الصلاة حقه فان ي ل ل ص ا ة حقه ف إ ا ل إ ن س ا ن يخرج من م أ ل و ف عادته في ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة العجائز إ ل ى ما ينبغي أ ن تكون عليه ا ل ص ل ا ة من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن خذ ا ل ص ط ا ع ان يقف بين يدي ربه لياليا ذوات عدد ف إ ن ه ينبغي عليه أ ن يجتهد في الاتيان بما هو شرفه واعلم أ ن شرف المؤمن قيامه بالليل كما أ خ ب ر جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و فشرف المؤمن لا في حسبه ولا في نسبه ولا في جاهه ولا في منصبه ولا في ماله ولا في مقتناه ولا في قربه من ذي سلطان و إ ن م ا شرفه قيامه بالليل كما أ خ ب ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه إ ي ا ه د ب ر ي ل عليه السلام واعلم أ ن شرف المؤمن قيامه بالليل و أ ن قيام الليل شرف المؤمن ف ا ل إ ن س ا ن ي أ خ ذ بهذا في سائر ليال ي العام حتى يشهده الله رب العالمين رمضان إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد ختم في رمضان خ ت م ة أ و بعض خ ت م ة أ و أ ك ث ر من خ ت م ة فقد صارت له ع ل ا ق ة مع كتاب الله رب العالمين ينبغي أ ن لا تقطع ل أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله رب العالمين غير مخلوق منه ب د أ و إ ل ي ه يعود على ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون دائم ا ل ص ل ة بكتاب الله رب العالمين وهو أ ش ر ف الذكر وفي تلاوته من الفضل ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في كثير من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة فلا ينبغي أ ب د ا أ ن يتسفل المرء بعد رمضان و أ ن يطوي صحائف مصحته حتى يعلوه الغبار طول العام إ ل ى رمضان إ ن أ ح ي ا ه الله رب العالمين أ ي حال هذا أ ت خ ذ ا ل ق ر آ ن مهجورا إ ن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم ع ل آله و سيشكو الى ربه جل وعلا أ ن قومه اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا فعلى العبد الا يهجر ا ل ق ر آ ن وهجر ا ل ق ر آ ن بعدم إ ذ م ا ن تلاوته هذا هجر وهجر ا ل ق ر آ ن بعدم تنفيذ تعاليمه و إ ن كان له تاليا اناء الليل و أ ط ر ا ف النهار وهذا هو المقصود ا ل أ ع ظ م ب ا ل ت ل ا و ة ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ف ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن عند العلماء تتوجه أ و ل ما تتوجه إ ل ى تدبره والعمل به و ت ل ا و ة التعبد لها من الفضل ما لها كما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ولكنها دون تلك ل أ ن الله رب العالمين أ ن ز ل هذا الكتاب العظيم ليتدبر ولينظر في آ ي ا ت ه و ل ي ت أ م ل في أ ح ك ا م ه ولكي يبتعد الناس عن الشرور التي حذر منها و أ ن يجتهدوا في فعل الخيرات التي أ ر ش د إ ل ي ه ا ا ل ق ر آ ن نظام ا ل ح ي ا ة و ا ل ق ر آ ن العظيم هو أ ص ل هذا الدين و ا ل ق ر آ ن العظيم عليه بنيت ح ض ا ر ة المسلمين ف إ ن العلوم كلها التي ساد بها المسلمون ا ل أ و ا ئ ل الدنيا ا ل ق د ي م ة جميعها فلم يسامتهم فيما وصلوا اليه أ ح د على ظهر ا ل أ ر ض قبلهم و أ ظ ن أ ن ه لا يلحق بهم بعدهم أ ح د إ ل ا أ ن يكون المسلمون عائدين إ ل ى كتاب ربهم جل وعلا ي ت أ م ل و ن في آ ي ا ت ه وينظرون في أ ح ك ا م ه ويبتعدون عن نواهيه و ت أ م ل و ن في مطاويه من أ ج ل أ ن يستنبطوا كنوزه التي أ و د ع ه ا الله رب العالمين في ت ض ع ي ف ه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع أ ن يعقد ص ل ة ولو كانت ص ل ة س ط ح ي ة بكتاب الله تبارك وتعالى ولو كانت ص ل ة ض ع ي ف ة فختم في رمضان خ ت م ة أ و بعض خ ت م ة أ و أ ك ث ر من خ ت م ة فعليه أ ن يجتهد في أ ن يكون ذلك ممتدا منسرحا بذيله على سائر أ ز م ا ن ه في العام فيجتهد في النظر في كتاب ربه تبارك وتعالى أ و ل ذلك أ ن يحسن تلاوته ل أ ن المسلم إ ذ ا كان عنده من يقوم لسانه بكتاب الله رب العالمين فاجتهد هو مغفلا اياه ولم يعد إ ل ي ه لتعليمه كيف يرتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا و أ خ ذ يخبط هو في قراءته وتلاوته وعنده من يعلمه فهو آ ث م م أ ز و ر ل أ ن عنده من يزيل جهالته بتلاوه كتاب ربه فعليه أ ن يجتهد في احكام ا ل ت ل ا و ة أ و ل ا وليس معنى ذلك أ ن يكون عالما بالقراءات و ب م ع ر ف ة ما ثبت منها وما شذ هذا أ م ر من علوم ا ل آ ل ة يتخصص فيه من يتخصص من المسلمين وله فضله وله ثوابه و أ ج ر ه ولكن على المسلم أ ن يتعلم كيف يتلو كتاب الله رب العالمين ل أ ن ا ل ع ج م ة التي أ م س ك ت ب أ ل س ن ة المسلمين جعلتهم لا يستطيعون أ ن يخلصوا من اللحن الجلي الذي يغير المعنى ربما إ ل ى الكفر والشرك وهذا أ م ر مخبوح فعلى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان لا يستطيع أ ن يقيم لسانه بكتاب الله جل وعلا أ ن ينظر عبدا صالحا ممن علمهم الله رب العالمين و أ ن يتعلم على يديه كيف ي ب ل و كتاب الله تبارك وتعالى ثم ي ب ل و هو بعد خاشعا لربه منيبا ذاكرا مصليا ومسبحا لربه تبارك وتعالى الذي أ ن ع م عليه وعلمه ي ت أ م ل في المعاني ف إ ن القصد إ ن م ا هو التدبر وعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يجتهد في تدبر كلمات الله رب العالمين ل أ ن الله رب العالمين جعل ا ل ق ر آ ن معجزا وجعله آ ي ة للرسول صلى الله عليه وسلم أ ع ظ م آ ي ة من آ ي ا ت الرسول صلى الله عليه وسلم متحدا به إ ل ى يوم الدين ف أ ي ن وجه ا ل إ ع ج ا ز فيه عند المسلمين أ ي ن هو ا تلقى أ م ر ا ل إ ع ج ا ز في ا ل ق ر آ ن العظيم تلقيا من عقائد العجائز حسن إ ذ ن عندما لا يستطيع المرء أ ن يصل إ ل ى ذلك بنفسه ولكن إ ذ ا كان المسلم لا يستطيع أ ن يتلو كتاب الله ولا أ ن ي ق ر أ في كتاب الله رب العالمين ق ر ا ء ة ص ح ي ح ة ولا يحمل على ظهر قلبه حياته وربما بلغ المدى في السن علوا به لا يحمل على ظهر قلبه إ ل ا بضع صور من قصار الصور يتوقف عند حدودها يقول أ م ي لا أ ع ر ف ا ل ق ر ا ء ة على الكتاب و أ ي شيء في هذا كان النبي أ م ي صلى الله عليه وسلم وعلمه س ل م و ربه جل وعلا و أ ن ز ل عليه كتابه العظيم وكان ا ل ص ح ا ب ة في جملتهم أ م ي ي ن بل هذه أ م ة أ م ي ة كما وصف حالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحسبون أ ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم كانوا يحضرون مجالس التعليم والذكر ب ت ل ا و ة كتاب الله رب العالمين و م ع ر ف ة أ ح ك ا م الدين كانوا يحضرون وقد ت أ ب ط و ا أ و ر ا ق ه م وحملوا أ ح ب ا ر ه م و م د ا د ه م و أ ق ل ا م ه م لا إ ن عمرو بن العاص استاذن ولده عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكتب ف أ ذ ن له فكتب ا ل ص ا د ق ة وكان بعض ا ل ص ح ا ب ة يكتبون ومعلوم حديث أ ب ي سعيد الخدري في النهي عن ك ت ا ب ة ا ل أ ح ا د ي ث من النبي وكنت قد خرجت ذلك على وجه لم يسبق بفضل الله رب العالمين وهو أ ن النهي إ ن م ا توجه إ ل ى أ ب ي سعيد و ش ب ي ب ة كانت معه خ ا ص ة ا س ت أ ذ ن و ا الرسول صلى الله عليه وسلم في ك ت ا ب ة ا ل أ ح ا د ي ث فلم ي أ ذ ن لهم حتى يحكموا ا ل ق ر آ ن العظيم ولم يكن النهي عاما فقد أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن يكتبوا ل أ ب ي شاه فقال اكتبوا ل أ ب ي شاه فكتبوا له وكذلك كتبت بعض ا ل أ م و ر التي تتعلق بالفرائض لعلي رضي الله تعالى ب ا ر ك و ت عنه فكانت عنده و ا ل ص ا د ق ة هي ص ح ي ف ة عبد الله بن ع م ر رضي الله عنهما إ ذ ن كان ذلك مخصوصا ب ح ا ل ة خ ا ص ة وهو يدلنا على شيء هو أ ن ه ينبغي علينا أ ن نحكم ا ل ص ل ة ابتداء بكتاب الله ل أ ن كثيرا من المتشببه المتطلعين إ ل ى دين الله رب العالمين تعلما وتعليما يتجاوزون حدود القصد في هذا السبيل وهذا خ ط أ بين وخلط عظيم فتجده يعرف أ م و ر ا نتفا من تلك العلوم من ها هنا وهناك و ه و لا يحكم النظر في كتاب الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أ ن يتدبر فيه ف ت أ خ ذ ه ا ل ح م ا س ة حينا من الدهر الى الوقوع في ما يغضب الله رب العالمين اذا كنت قد استطعت في رمضان أ ن تنشئ ص ل ة أ و تقوي ص ل ة ق د ي م ة بكتاب الله تبارك وتعالى فاحرص على ت ن م ي ة ذلك وتقويته في سائر العام وحزب ا ل ق ر آ ن فاجعله لك أ ح ز ا ب ا وليكن لك فيه ورد بليل أ و نهار في ا ل ص ل ا ة أ و ب أ ع ق ا ب و أ د ب ا ر الصلوات ما ش ئ على حسب ما ييسر الله رب العالمين لك إ ذ ا كان شهر الصيام قد انقضى ف إ ن الصيام لا ينقضي سائر العام ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صوم الاثنين والخميس وكان صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يخبر أ ن ا ل أ ع م ا ل تعرض على الله تبارك وتعالى كل اثنين وخميس فينظر الله رب العالمين في صحائف ا ل أ ع م ا ل إ ل ا لرجلين مهتجرين أ ي ت ه ا ج ر ف إ ن الله رب العالمين يقول أ خ ر و ا هذين حتى يصطلحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ف أ ح ب أ ن يعرض عملي و أ ن ا صائم و هو من هو صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم ف ح ر ي بنا و أ ي ن نحن من نبينا صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم ل ن ن ح ب أيضا أ ن تعرض أ ع م ا ل ن ا على ر ب ن ا جل وعلا و ن ح ن في ح ا ل ح ن نحن نحن نحن نحن ل ح ن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ث ن نحن نحن نحن نحن ه ح ن ن ح ا ل ث ن نحن نحن ا ح ن نحن نحن و الخامس عشر و أ خ ب ر الرسول صلى الله عليه و سلم أ ن من فعل ذلك في كل شهر ف ك أ ن م ا صام الدهر ث ل ا ث ة أ ي ا م بثلاثين يوما فهذا شهر إ ذ ا واظب المرء على تلك ا ل أ ي ا م في كل شهر ف ك أ ن م ا صام العام كله ثم دلن ا على أ م ر عظيم من ثمراتها وهو أ ن ه ن يذهبن وحر الصدر يذهبن غش الصدور ودغلها وغلها وحقدها وحسدها فهذه و ص ف ة ن ب و ي ة لكل من يجد في قلبه تجاه المسلمين غلا أ و حقدا أ و حسدا وقل أ ن يخلو من ذلك قلب ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ما خلا قلب من حسد ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ولذلك لما سئل الحسن عليه الرحمه ايحسد المؤمن قال ويحك وما أ ن س ا ك إ خ و ة يوسف يعني حسدوا اخاهم على حب أ ب ي ه م له فمازالوا يفعلوا حتى أ ل ق و ه في غ ي ا ب ة الجب وبيع بيع الرقيق وهم ينظرون ثم رجعوا إ ل ى أ ب ي ه م فكذبوا عليه وقالوا أ ك ل ه الذئب ونحن عنه غافلون وجاءوا على قميصه بدم كذب ولم يصدقهم يعقوب عليه السلام فانظر وهم من المؤمنين و إ ي م ا ن ه م إ ي م ا ن ه م ومع ذلك ف إ ن الحسد حملهم على أ ن تادوا ل أ خ ي ه م حتى أ ل ق و ه في غ ي ا ب ة الجب وكان ا ل أ م ر قد نزل من ق م ة شوهاء وهي أ ن يقتلوه أ و يطرحوه أ ر ض ا ً أ ن يجعلوه في الصحراء نهبا للذئاب والضباع والحشرات ثم عطفتهم عليه الرحم فجعلوه في غ ي ا ب ة ا ل ج ب ثم عطفتهم عليه الرحم فلم يتحركوا ناظرين من بعيد حتى استخرج فبيع بيع ا رقيق وكل ذلك بسبب هذا الداء العياء الذي ليس له طب ولا دواء والذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه إ ل ا أ ن يشاء الله شيئا الحسد يذهبه صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه ن يذهبن وحر الصدر ووحر الصدر غشه وغله وحقده وحسده وضغينته للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أ ن صيام يوم عاشوراء يحتسب هو صلى الله عليه وسلم على الله أ ن يكفر بصيامه ذنوب س ن ة خلت و أ م ا يوم ع ر ف ة ف إ ن ه يحتسب على الله أ ن يكفر ذنوب سنتين ف إ ذ ا النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم يدلنا مترقيا ً بنا في هذه الكمالات ب ا ل أ خ ذ بهذا ا ل أ م ر العظيم من أ م و ر العبادات ل أ ن ه كما هو معلوم لما سئل دلني على عمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار وكان قد ا س ت أ ذ ن في الغزو فلم يؤذن له ثم ا س ت أ ذ ن في الغزو فلم يؤذن له ف س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل مضمون قال فدلني على عمل يدخلني ا ل ج ن ة قال ل ع ي ك ب ا ل ص ي ا م ف إ ن ه ل ا عذل له و ف ي ر و امامه ي ة فإنه لا ث ل له و ك ن أبو أ ا م رضي الله عنه وهو السائل لا يرى في بيته بالنهار دخان إ ل ا أ ن يطرقهم ضيف أ و يحل بساحتهم زائر فحينئذ فإذا في حقه يكرمونه ويعطونه حق فإذا ما رؤيت دخان في بيته دخان رضوان ما علموا الله عليه علم أ ن ط ا ر ع ا قد ط ر أ و أ ن زائرا قد حل و إ ل ا فهم في صيام لا يصومون الدهر و إ ن م ا يواظبون على الاتيان بهذا ا ل أ م ر الكبير ل أ ن من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خ ن د ق كما بين السماء و ا ل أ ر ض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون صائما لله رب العالمين وفي سبيل مرضاته إ ي م ا ن ا واحتسابا يصوم يوما لله تبارك وتعالى فيجعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء و ا ل أ ر ض والصيام يشفع للعبد يوم ا ل ق ي ا م ة كما يشفع له ا ل ق ر آ ن فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا مترقيا بنا في مدارج الكمال على مراتب الصيام في ا ل ن ف حتى يصل بنا إ ل ى ما يحبه الله رب العالمين فيقول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم و أ ح ب الصيام إ ل ى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى السلام فهذا أ ح ب الصيام إ ل ى الله رب العالمين أ ن يصوم يوما ويفطر يوما إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن قد استطاع أ ن يحصل بعض الدروس في رمضان فحري به أ ن يجعلها ن ا ف ع ة له ف ا ع ل ة في سلوكه وحياته طول العام و إ ل ا فما حصل شيئا و إ ن لله و إ ن اليه إ راجعون و صلى الله و سلم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آ ل ه و سلم الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن أ ك ب ر ا ل أ خ ط ا ر التي تتعرض لها أ م ة و إ ن أ ع ظ م ا ل أ م ر ا ض التي تفتك ببنيانها الحي حتى يصير ضعيفا مهدوما إ ن أ ك ب ر ا ل أ خ ط ا ر و أ ع ظ م ا ل أ م ر ا ض الانهيار الخلقي ف إ ذ ا انهارت أ خ ل ا ق أ م ة فكبر عليها أ ر ب ع ا ومعلوم أ ن المعاصي سبب النكبات و أ ن ه ما يصيبنا شيء إ ل ا بذنب وان النعمه لا ترفع إ ل ا بكفرانها وبتغيير ما بالنفس فان إ ن ل ع م ة صيد و النعمه ش ك ر قيد ا ل صيد والشكر قيد والشكر تثبيت الموجود وتحصيل المفقود وما قيدت ن ع م ة أ ن ع م الله تبارك وتعالى بها على عبد عنده إ ل ا بشكرها والقيام بحقها فاذا تهاون الناس بشكر النعم ف أ غ ر ق و ا في المعاصي فاستغرقتهم ويمموا الخنا فابتلعهم في يمه إ ذ ا انهارت أ خ ل ا ق مجتمع فكبر عليه أ ر ب ع ة ليس فقط كبر عليه أ ر ب ع ة و إ ن م ا ربما ما هو أ ف د ح ف إ ن ك إ ن كبرت على ميت أ ر ب ع ة فقد مات م س ل م ة ولكن أ ن يفتن أ ن يتحول عن عقيدته ان يفارق إ ي م ا ن ه ويطلق إ س ل ا م ه فهذا شيء فظيع معلوم أ ن ا ل أ م م ا ل ب ا ئ د ة و أ ك ث ر ما في كتاب الله تبارك وتعالى من ا ل آ ي إ ن م ا هو في مصارع ا ل أ م م الهالكه وفيما قص علينا ربنا من أ ح و ا ل ا ل أ م م المكذبين ل أ ن ب ي ا ئ ه م وما كان من أ ح و ا ل الرسل مع أ ق و ا م ه م مع ذكر ما حل ب أ و ل ئ ك ا ل أ ق و ا م المكذبين ف ت ح س ب أ ن ذلك ذكر في الكتاب العزيز للتسليه و إ ز ج ا ء أ و ق ا ت الفراغ ف ت ح س ب أ ن ه لم يسق ل ل ع ب ر ة و ا ل ع ظ م و ا ل ت أ م ل و ا ل م خ ا ف ة أ ن يحل بالناس إ ذ ا كانوا كهؤلاء و أ و ل ئ ك أ ن يحل بهم مثل ما حل ب ا ل أ و ل ي ن المعذبين المهلكين من ا ل أ م م ا ل غ ا ب ر ة إ ن الله تبارك وتعالى لا يعاقب مجتمعا إ ل ا بذنبه ولو ت أ م ل ت لوجدت في م س ي ر ة التاريخ يتوالى العقاب ت ل و العقاب بمن عصى ما الذي أ خ ر ج الابوين من ا ل ج ن ة من دار ا ل حبور ي والنور والنعيم والسرور والهناءه والغبطه وعدم المشقه ما الذي أ خ ر ج ا ل أ ب و ي ن من ذلك النعيم إ ل ى الدنيا دار الشقاء والنصب والهموم والغموم والانصاب والتعب والبلاء والتعب ا ل م ع ص ي ة فلما عصى آ د م ربه واكل من ا ل ش ج ر ة التي حرم أ ك ل ه ا عليه أ خ ر ج ه الله رب العالمين من ا ل ج ن ة إ ل ى دار الابتلاء و ا ل م ح ن ة وكان ما هو معلوم من تاريخ الجنس البشري في هذه ا ل أ ر ض بتعاقب الهدايات من لدن رب ا ل أ ر ض والسماوات ب إ ر س ا ل الرسل وتنبيه ا ل أ ن ب ي ا ء وانزال الكتب ل ه د ا ي ة البشر مع التكذيب من ا ل أ م م ا ل م ك ذ ب ة ا ل غ ا ب ر ة مع ما كان ينزل عليهم عند تكذيب رسلهم من العذاب الماحق و ا ل ا س ت ص ا ل الذي يستاصلهم ولا يبقي منهم أ ح د ا في م س ي ر ة الجنس البشري حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله الله ر ح م ة للعالمين فمن كذبه لم يعاجله الله ب ا ل ع ق و ب ة فما هي س ن ة الله في السابقين ا ل أ و ل ي ن من المكذبين ل ل أ ن ب ي ا ء والمرسل ي ن و الذي أ خ ر ج ا ل أ ب و ي ن من ا ل ج ن ة وما الذي حول حال إ ب ل ي س وكن ا ي ت ي ه بطاعته مع ما استقر في قلبه من كبر وغل وحسد ما الذي حول حاله وكان بين ا ل م ل ا ئ ك ة وليس منهم وكان مقربا حتى صار عندما عصى ربه فلم يسرد ل آ د م قوادا لكل فاجر و ف ا ج ر ة من ذ ر ي ة آ د م فتاه ا بنفسه تيها الطاووس واستكبر ان يسدد ل آ د م ورضي ان يكون قوادا لكل داعر وداعره وفاجر وفاجره وغوي وغويه من نسل آ د م فاي اختيار هذا ان الذي حول حاله وجعله مبلسا ايسا من الرحمه مخلدا في العذاب معصيته لرب الارباب ما الذي أ غ ر ق جميع من في ا ل أ ر ض بالطوفان حتى ع ل ى الماء رؤوس الجبال ولم ينجوا ل ا من آ م ن بنوح وكان معه ما الذي عم ا ل أ ر ض بذلك ا ل م ع ص ي ة والذنب كذبوا رسولهم و أ ب و ا الا أ ن يعاندوه و أ ن يعبدوا ا ل أ ص ن ا م و أ ن يشركوا بالله رب العالمين فعمهم الله بعقاب من عنده وفجر ا ل أ ر ض عيونا وفتح السماء أ ب و ا ب ا والتقى الماء على أ م ر قد قدر حتى غطى رؤوس الجبال ونوح ومن معه من المؤمنين والمخلوقات في الفلك المشحون في بحر لجي نجاهم الله رب العالمين فنجا الله أ ه ل ا ل ط ا ع ة و ا ل إ ن ا ب ة و ا ل إ ي م ا ن و أ ه ل ك الله رب العالمين أ ه ل ا ل م ع ص ي ة والعناد والخسران ما الذي ص ل ت على عاد الريح العقيم ت ق ت ل ع ه م و ت ق ت ل ع ما لديهم حتى تقطعت قلوبهم بين جنوبهم وصاروا كاعجاز نخل خاويه ما الذي ارسل الصيحه على قوم ثمود وما الذي ارسل عذاب يوم الظله على قوم شعيب ما الذي اغرق فرعون وملاه المعصيه كل ذلك بشؤم المعصيه ان الطيور لا تحترق في اعشاشها من ظلم الظالم إ ن ه إ ذ ا ما أ م س ك الله قطر السماء ومنع نبات ا ل أ ر ض ما يكون من كائن حي إ ل ا وهو يدعو على ابن آ د م ل أ ن ذلك إ ن م ا هو بشؤم معصيته ما يصيب مجتمعا من المجتمعات من شيء ي س و ء إ ل ا بذنب وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب المهاجرين ويدلهم على انه ستظهر ادواء وامراض لم تكن في الاسلاف وذلك حين يستعلن و الخلق ا بالفاحشه لا يتوارون ولا يستحون وياتون بها جهارا نهارا اذا اتوا بالفاحشه يستعلنون بها ظهرت فيهم من الاوبئه والامراض ما لم يكن في اسلافهم كل ذلك بالذنوب ف أ ع ظ م ما يخاف منه الانهيار ا ل أ خ ل ا ق ي ل أ ن ه د ل ا ل ة على ضعف ق ب ض ة الدين على القلوب إ ن م ح ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار الخنا على قوارع الطريق فيما يسمونه أ ف ر ا ح ا و إ ن م ا هي أ ت ر ا ح القلوب صار الخنا والفحش والفجور على قوارع الطرق غير مستتر ولا مستحي من أ ح د أ ي ن ا ل ح ي ا ة أ ي ن ا ل غ ي ر ة أ ي ن المروع ما هذا كيف يقبل رجل رجل لا أ ق و ل مسلم رجل رجل ان التيس يغار على أ ن ث ا إ ن العناكب لما صورت تصويرا ً دقيقا تبين عندها من أ م و ر تتعلق ب ا ل غ ي ر ة ما تبدى في عالم الحشرات والحيوانات ويقول المتخصصون في ذلك أ ن ا ل غ ي ر ة غير م ن ع د م ة في الحيوانات خ ل الخنزير فهو وحده الذي يرى بعيني ر أ س ه أ ن ث ا ه يواقعها غيره ولا يلقي بالا لا ب أ س لا ب أ س أ ص ا ر ت النفوس خ ن ز ي ر ي ة عند كثير من الخلق إ ل ى هذا الحد أ ي ن ا ل غ ي ر ة عند الرجل الا يعرض ابنته للنفوس ا ل ض ا ئ م ة ا ل م س ع و ر ة ا ل ش ب ق ة و ا ل أ ع ي ن ا ل م ت ل ظ ي ة ب ا ل ش ه و ة والظنون ا ل م ا ح ق ة أ و ي س ر ق أ ن تكون ا م ر أ ت ك في ليل غنائك بها م ا د ة ا ل أ ح ل ا م عند الشباب بليل حتى يستوجبون ا ل غ س ل ة أ ي ص ر ف أ ن تكون ا م ر أ ت ك م ا د ة ا ل أ ح ل ا م بالليل بالنزوات ا ل ط ا ئ ش ة والخواطر ا ل م ا ج ن ة ا ل ف ا ج ر ة ويحك أ ي ن الغايه إ ن الله تبارك وتعالى يغار وغيرته أ ن تؤتى في ا ل أ ر ض محارمه و إ ذ ا لم يغر الخلق على محارم الله رب العالمين غار الله عليها ف أ ن ز ل نقمته ما استعلم قوم ب ا ل ف ا ح ش ة إ ل ا ص ل ط عليهم من ا ل أ د و ا ء من ا ل أ م ر ا ض ما لم يكن في أ س ل ا ف ه م أ ل ي س إ خ ر ا ج النساء من الحيزبون التي انقطعت ا ل ر غ ب ة فيها باته إ ل ى البنت ا ل ر ض ي ع ة اليس إ خ ر ا ج النساء ما بين هاتين الحالتين إ ل ى قوارع الطرق وعرض ذلك على ا ل م ا ر ة ومن حضر أ ل ي س هذا إ ع ل ا ن ا ب ا ل ف ا ح ش ة إ ن لم يكن إ ع ل ا ن ا ب ا ل ف ا ح ش ة فما هو ا ل إ ع ل ا ن ب ا ل ف ا ح ش ة إ ذ كيف دخل هذا البلاء علينا كيف تحولنا هذا التحول في ث ل ا ث ة عقود لا تزيد كيف لقد كانت ا ل خ ر ى قبل رصيدا استراتيجيا لدين الله رب العالمين بالحفاظ على ا ل أ خ ل ا ق ب ا ل غ ي ر ة و ا ل ش ه ا م ة والمروءه و ر ع ا ي ة الحدود وعدم التجاوز إ ل ى غير ذلك مع عموم الجهل فيها ولكنها بقايا موروث قديم من أ خ ل ا ق دين ا ل إ س ل ا م العظيم كانت كذلك فماذا صارت ومن أ ي ن دخل هذا ا ه البلاء الماحق حتى ما أ ب ق ى بيت حجر ولا مدر إ ل ا وشارفه إ ل ا ما عاصم الله رب ا ل ع ا ل م أ ي شيء هذا من يقبل أ ن ينتهك عرضه على هذا النحو من يقبل أ ن تعرض محارمه برقص م ا ج ن داع وهو يقضي أ ي ر ج و ل ة هنا لا نقول أ ي دين هنا ولكن أ ي ر ج و ل ة هنا أ ن يقف المرء وقد نصبوا ل ل ن س و ة ما نصب لهن و ا م ر أ ة تخرج تتهتك ك أ ن ه ا ا م ر أ ة العزيز تقول هيت لك والرجل رجلها بل هي رجله وهو أ ن ث ا ه ا ويرى هذا ولا يتحرك فيه نازع ن خ و ة سبحان الله ما الذي ده الخلق أ ي ن الرجوع ل أ نقول أ ي ن الدين ف إ ن الالتزام بدين الله رب العالمين يجعل ذلك تحت مواطئ ا ل أ ق د ا م ليس له وجود في دين الله معلوم ما عليه دين ربنا تبارك وتعالى من الطهر والعفاف وما جعل ل ل م ر أ ة من عظيم ا ل م ك ا ن ة مما أ ر ا د أ ع د ا ء هذا الدين أ ن ي ن ز ل ا ل م ر أ ة عن تلك ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة التي جعلها عليها وفي ذروتها ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة لقد كانت ا ل م ر أ ة تورث ومعلوم أ ن ه في أ و ر و ب ا فيما يسمونه بعصور الظلام و أ ن ا أ ق و ل إ ن ا ل أ م ر لم يختلف كثيرا فما زالوا في عصور الظلام أ ي جديد بل هم اليوم على الفجور أ ق و ى وعلى سفك الدماء أ ع ت ى بل هم اليوم أ ظ ل م وافجر و ا مما كانوا قبل ولكن كانوا لا يعدون ا ل م ر أ ة شيئا بل إ ن مجامع ا الفكر ي كانت م ش غ و ل ة ب ق ض ي ة لم ي ج د لها حلا هل ا ل م ر أ ة من الجنس البشري أ ص ل ا أ م هي أ ن ث ى حيوان منقرض لما انقرض ذكرها بحثت عن بديل له فوجدت هذا الرجل هذا البشر فاتخذته لها رجلا و ذ ك ر ه هكذا كانوا يفكرون وما زالوا ومعلوم انهم لا يورثون لا البنين ولا البنات بل الميراث كله يؤول في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ى الابن ا ل أ ك ب ر وليس ل أ ح د من شيء بعد هؤلاء ه الذين بنوا ما بنوا م ا يقال له حضاره وليس بحضاره الا أ ن يكون للظلام حضاره بنوا ما بنوا على أ س ا ط ي ر اليونان و ا ل ه ة اليونان كان يخون بعضهم بعضا في ا ل آ ل ه ة ا ل م ؤ ن ف ا ت و أ م ا ا ل آ ل ه ة الذكور فبارعون في ا ل خ ي ا ن ة بل إ ن من ا ل آ ل ه ة عند اليونان من وقعها من الرجال من واقع وحملت واتت بخلق جديد ك أ خ ي ل فهو ابن إ ل ه ة كما يقولون من رجل من البشر و ر ث هذا كله ولم ي ع د ا ل ع ا ل م ا ل آ خ ر شيئا و أ ن ك ر و ا ا ل ق ي ا م ة والقيام لرب العالمين وحرفت د ي ا ن ة المسيح عليه السلام على يدي الوثنيين لما أ ر ا د قسطنطين أ ن يجعلها د ي ا ن ة ع ا م ة ش ا م ل ة للرومان فلا يدرى أ ت ن ص ر الرومان أ و ت ر و م ن ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة ما لنا ولهذا جميعا هم ينبذوننا ب أ ن ن ا نعامل ا ل م ر أ ة م ع ا م ل ة فيها تدن وحاشا لله بل إ ن ا ل م ر أ ة في دين الله رب العالمين ص ا ح ب ة م ش و ر ة كما أ ش ا ر ت أ م س ل م ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلل في ا ل ح د ي ب ي ة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و كان من أ م ر ه في بيته و أ ح و ا ل ه ا ل خ ا ص ة ما كان ونقل ذلك عن طريق أ م ه ا ت المؤمنين رضوان الله ع ل ي ه م ا ل م ر أ ة تكون م س ن د ة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و و ح ا م ل ة للعلم وليست م م ا ر س ة خ ا ط ئ ة بعادات ب ا ط ل ة ب م غ ي ر ة في دين الله واصوله شيئا ولكن يعاد إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا لينظر كيف عامل ا ل إ س ل ا م ا ل م ر أ ة كانت طورت ف إ ذ ا مات عنها زوجها فلابنه ا ل أ ك ب ر من غيرها الحق المطلق فيها فتصير بعد إ ل ي ه ليس لها ميراث وليس لها في بيت كلام بل هي تؤد ولعله ما زال إ ل ى يوم الناس هذا عند الهنادكه ان ا ل م ر أ ة ولو كانت ش ا ب ة ح د ي ث ة العهد بصبا ومات زوجها ف إ ن ه ا تدخل ح ي ة معه في قبره هذه عقيدتهم و أ م ا نحن ف إ ن ديننا كرم ا ل إ ن س ا ن في عمومه إ ذ هو خلق الله خلق الله رب العالمين المكرم لك ما يقول المبطلون ك د ا ر و ي واتباعه ان ا ل إ ن س ا ن ن ش أ تطورا حتى صار إ ل ى ما صار إ ل ي ه في ما وصل إ ل ي ه على حسب الترقي في النوع لا في الجنس كذا يقول ويقال له وما الذي حول ا ل ط ر ا ب الحقير إ ل ى فجل وجرجير وبغال وحمير وهذا ا ل إ ن س ا ن الخطير من الخالق لهذا من الذي صرفه وسواه وعدله ف أ ب ق ا ه انه الله هذا الدين يعلمنا الطهاره والحفاظ على ا ل أ ع ر ا ض وكانت ك ل م ة ك ف ي ل ة ب إ ر ا ق ة الدماء ومعلوم ما قيل في ذلك نثرا وشعرا معلوم أ ن الاعتداء على ا ل أ ع ر ا ض بالكلام أ ش د من وقع السهام فكيف إ ذ ا استبيحت ا ل ح ر م ا ن ولم يجبر أ ح د احدا على إ ب ر ا ز مكنونات مفاتن أ ه ل ه و إ ن م ا هو يتطوع بذلك غير مشكور م أ ز و ر غير م أ ج و ر أ ي أ ب ث هذا إ ن الانهيار ا ل أ خ ل ا ق ي في مجتمع هو أ خ ط ر ما يمكن أ ن يعاني منه المجتمع و إ ن ي أ ح ذ ر من الانهيار ا ل أ خ ل ا ق ي باثاره ونتائجه اتقوا الله أ ي ه ا المسلمون اتقوا الله رب العالمين في أ خ ل ا ق دين ا ل إ س ل ا م العظيم فهي أ ص ل منه و ث م ر ة عنه و ن ت ي ج ة له إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لم يرخص في شيء يغضب الله تبارك وتعالى ق ف فكيف يجانب هديه هذه ا ل م ج ا ن ب ة إ ذ ا انهار مجتمع أ خ ل ا ق ي ا لم تضبطه يد ق ا ب ض ة بحال ل أ ن ه يتفلت حينئذ ويضرب الفساد ب أ ض م ا د ه و أ ر و ق ت ه في جميع مناحيه حتى يشله شللا كاملا فيظل حينئذ ج ث ة ه ا م د ة لا حياه فيها ولا حراك معها وهذا خطير جدا و م ق ر ة عين عدو يتربص ب أ م ة بمثل نزول الانهيار ا ل أ خ ل ا ق ي ب س ا ح ة أ ب ن ا ئ ه ا الكفار عندهم ما يعدونه من أ خ ل ا ق ه م يلتزمونه ولا يحيدون عنه وهو باطل في باطل وما عندهم من اثاره من خير ف إ ن م ا هي من آ ث ا ر اتباع المرسل ي ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يعلم صالحه من طالحه ولا ما ينفعه مما يضره الا بالوحي المعصوم فما قرت عين عدو قط يتربص ب أ م ة ريب المنون بمثل فساد أ خ ل ا ق ه ا ولذلك كان أ و ل ما حرص عليه من حرص في إ د خ ا ل الفساد على ربوع أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم كان أ و ل ما حرص عليه من حرص أ ن يخرج ا ل م ر أ ة من خدرها و أ ن يجعلها م ب ت ذ ل ة كنسائهم لا شرف هنالك ولا ف ض ي ل ة ل أ ن ه م يقولون إ ن الدين إ ن م ا هو ص ن ع ة أ ر ض ي ة ولم يتنزل به وحي من السماء ويقولون كاذبين جائرين ظالمين إ ن ا ل إ ن س ا ن هو الذي صنع ا ل إ ل ه كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون إ ل ا كذبا ولكن هكذا هم ما لنا ولهم لنا ديننا ولنا نطعنا الصافي ولنا نبينا صلى الله عليه وسلم والله انه لعيب كبير أ ن تكون مدعوا إ ل ى الباطل والخنا والشر بل و إ ل ى ا ل إ ل ح ا د والكفر و أ ن ت من أ ت ب ا ع رسول الله تدعى ا م ة محمد إ ل ى الباطل والواجب أ ن تكون هي د ا ع ي ة إ ل ى الحق كيف تبدلت ا ل أ ط و ا ر واختلفت ا ل أ ح و ا ل وانعكست ا ل أ م و ر أ ي شيطان يمسك بزمان ا ل ب ش ر ي ة يصرفها في كل م ت ا ه ة ويمر بها على كل ج ي ف ة أ خ ل ا ق ي ة و أ ت ب ا ع محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم هم من يملكون زمام ا ل ف ض ي ل ة ا ل دينهم دين ا ل ف ض ي ل ة فما أ ع ظ م جرمهم في حق ا ل آ خ ر ي ن إ ذ ينبغي عليهم أ ن يدعوهم إ ل ى الله تبارك وتعالى و أ ن تكون خ د ر ة س ل و ك ي ة تترجم التعاليم لا ان تكون آ ت ي ا بكلام لا رصيد له في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر في حق الروح فهذا لا يخدع إ ل ا ا ل أ غ ر ا ر المساكين ثم يزول الخداع بعد حين و إ ن م ا ا ل ش أ ن أ ن يكون لكلامك رصيد لبعث ا ل أ م ة من رقادها و ل إ ي ق ا ظ ه ا من سباتها و لتنبيهها من غفلتها فهي خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس هي أ م ة رسول الله صلى الله عليه و سلم الخاتم الذي لا نبي بعده هي خير ا ل أ م م عند الله و نبيها أ ح ب الخلق إ ل ى الله وهي أ ع ظ م الناس ورودا على حوضه ك ث ر ة و عددا ولكل نبي حوضه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و على حوضه يسقي بيده الشريفه هو أ ك ث ر ا ل أ ن ب ي ا ء واردا صلى الله عليه وسلم هم نصف أ ه ل ا ل ج ن ة كما أ خ ب ر رسول الله ف أ ي ن ق ي ا د ة ا ل أ م ة للبشرين تنازعت المسلمين ا ل أ ه و ا ء و ا ل أ ص ل أ ن ه م يعرفون ا ل و ظ ي ف ة وياتون بها على وجهها أ ن الله ابتعثهم ليخرجوا من عبادة العباد من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة الله رب العباد ومن جور ا ل أ د ي ا ن إ ل ى عدل ا ل إ س ل ا م ومن ضيق الدنيا إ ل ى س ا ع ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة تركوا هذا إ ل ا من رحم الله و أ ق ب ل و ا على المتاع و ا ل أ م م ا ل أ خ ر ى تقول ت ن ا ز ع و ن ن ا في أ م و ر الدنيا ولا تلتزمون بما تقولون إ ن ه دينكم فنحن أ ف ض ل منكم إ ذ لم ندع ي شيئا و أ ق ب ل ن ا على ا ل ح ي ا ة و أ م ا أ ن ت م فتقولون ما لا تفعلون وتفعلون ما لا تعتقدون ف أ ي شيء أ ن ت م وكيف تقوم ا ل ح د ة على الناس حينئذ إ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم جعلوا الدنيا دبر ا ل آ ذ ا ن وتحت مواطئ ا ل أ ق د ا م وحملوا دين الله رب العالمين في الافاق حتى دانت الدنيا بلا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله دينكم أ ي ه ا المسلمون ح ر ص و ا عليه واحذروا انهيار ا ل أ خ ل ا ق في المجتمع ف إ ن ه منذر بكل شر يترتب عليه أ و ل ما يترتب الفوضى تعم ديار المسلمين انه لا ضابط ولا رادع ولا ر ق ي ب و إ ن م ا انفلات أ خ ل ا ق ي عام وانحدار وانهيار أ خ ل ا ق ي لا يتماسك معه أ ح د هذا خطير من أ خ ط ر ما يكون على المجتمع وعلى ا ل أ م ة فعلينا أ ن نجتهد ونامر بالمعروف وننهى أ عن المنكر و أ ن نكون في خ ا ص ة أ ن ف س ن ا معتمرين منتهين و أ ن ننشر الخير و أ ن نجتهد في تقليل الشر وان ندعو الله رب العالمين بالصلاح لنا ولجميع المسلمين إ ن ه هو البر الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم